اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض آ تحبط أعمالكم آ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عن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 فاصلحو بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائي يكونوا خيرا منهم عسائي يكونوا خيرا منهم ولا نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولا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 فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا